114. فما ظنكم برب العالمين 115. فنظر نظرة في النجوم 116. فقال إني سقيم 117. فتولوا عنه مدبرين 118. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون عليهم ضربا باليمين فأقبلون إليه زحفا قال أتعبدون ما تنحطون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنو له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين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 111. إنا كذلك نجزي المحسنين 112. إن هذا لهو البلاء المبين 113. وفديناه بذبح عظيم 114. وتركنا عليه في الآخرين 115. سلام على إبراهيم 116. نجزي المحسنين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 116. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم 117. ونصرناهم فكانوهم الغالبين 118. وآتيناهما الكتاب المستبين 119. وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين 112-سلام على موسى وهارون 113-إنا كذلك نجزي المحسنين 114-إنهما من عبادنا المؤمنين 115-وإن إلياس لمن المرسلين 116-إذ قال لقومه ألا تتقون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 سلام على إلياتين 118. إنا كذلك نجزي المحسنين 119. إنه من عبادنا المؤمنين